124. تغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود 125. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك ضعيفا وَإِنَّا لَنَرَكَ فِي نَظَعِي فَوَلَوْلا رَهُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَهْضِي أَعْزُوا عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَالْيَمِينِ 119. واتخذتموه وراءكم ظهريا 110. إن ربي بما تعملون محيط 111. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل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 iban walladhina amanu ma'ahu birahmatin minna wa aqadhat alladhina zalamu sayhata wa aqadhat alladhina zalamu sayhata fa asbahu fi diyarihim وَتَذِلُّ مَدْيَنَ كَمَا بَعْدَ الثَّمُودِ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَبَقُوا أَمْرًا فِي فِرْعَوْنَ cuanto